سنوم تقل بكل سرا كتنقل والخباسة والصفر والحدي في مكان البر دي اللي فاكر الحرم تيكون شات لباس دبع شخصته طرش في الحرم عشان تسير وفي آخر تكون في شدة بويجا ياو ام جدي الشوكا هعلموني في دنياتي طول ما لسه بسحاتي ما اعتمدش على زميلة تعطي ميدالي دي الصحاب خابتاوي يابنى يا ابو خاصة بوتو وانتا ما معكش المالي الطرقه في <تصفيق> خزمة خرجة من الزينة طلع على شاف قلب خسمي ما ومفت يدو الجري وبعد المينا ومحسوبات حسبت طلبات وانا في دقيقة <تصفيق> <حسو> <تصفيق> <تصفيق> ادخلو الزمال يو عتقولي هيرطو الجمال اخرت العراق كانت جريمة وصعبة خلنا حلق كله مايل عمو عيسى واخي كاره زوله مش هتشوف نار العكر شمعروف انا كيف عيشه اعمل كفر اتدور قلبي دوت ابن الكل العب بناس مفهمش قل <تصفيق> اتعامل بطيابه وهم اتعاملوا بعقلهم بكل اتخدع نفكه ضمه والبراقف وشومه والخبازه والسفار والعقد في مكان قلبه <تصفيق> اللي انا اشتريتهم بحياتي ودول في شهد توافق ولي <تصفيق> شوفتو ماخصميه <يوه> اما <تصفيق> الي سند وما كان اخواتي واخواتي في كبوه حب جاد اما الباقي دول بوائعات علشان كده بقف معايا وعمري عمري يوم ما وقفت على حال <تصفيق> الجراحه والخطو فيا يا, يا ولاد الاسود بس انا برسم التبلي ولو فعلت انا مش بقلبي الاخر الكلام والصامي تنفذ قاوة والتي ايش حليم وعب تجي معاك في انتيقه خضي فعمرنا المسيره قالوا السيره اطول من المسيره مش بفلا ولا فلوس كتيره لو بطك نادت ما فيش فلوس تفت فلوسك جابوا بيها بيها سكروا ونامت تقيل كل سرك اتنقل وانت جوا رحله صعبه من عليك حن وسالت التليفونات دي ااوا مش معاهم طماكين لا لي يضحك ويقولوا ممعناش رقم القومة يالي فاكر الحرم دي يكون شاك لباس تبقى شخص يدور الحرم دماغ تحمل بلان ويتحطك ويجيبلك نسول شايتي فاية الملايك ضربت تقوة في جبايك تمشي في الحرم عشان تسيره في الآخر تكون في شدة قولك ابن حريم المجتمع ووحدة بس انا اجتمع شفت على ايدا الوفاق دي في غبتي يا برج نور عناية وصحبيتي نورية كل دنيتي حتة مني وكل حدا اتمنيت هادي لعبيتي انت بت نور عناية الياني ماشتيني في من زيها مرحبني بعد ابويا وامي هي ديها وبعد من عيس ماخن عيس دي بعد منا كله قدني حم عيسى عامل قال لأي مخنوق اتقال يا طارق بيسمع ايه ياخدها جري على المال ميدو عيسى ربعان كلنا اختار اول ما جت الشباب يعتمد لا قصاد وش السبوره مصطفى عيسى جاي يفتك ده تحت ايده عدته ومكان من بس حمله عشان يعامل ارض بتخله قصاد تراكان